انا وانجلت انا واحد انا واحد ماكون اثنين ملك واحد شعب واحد وقلب طاهر واحد انا المقبل یا التاریخ وانا المابعد انا البحرين تبحر في ثرات المون خلك للفخر شاهد انا ونقلت بحرين انا واحد بحرين انا واحد ما كون اثنین ملك واحد بحرين شعب واحد بحرين وقلب طاهر نوح انا الما قرية تاريخ انا الما بعد انا البحرين تربح في ثراد الموت قلك للفخر شاهد جمعني المد بحرين من اطرافي انا للمجد ديني ودين كتب الدين بداية نبصرت فوكة عيسان أنا كل ما تشرفت من أذهان الغباء التخمين أنا يكون ما يكون الطابع عن الجاهل العدل والشوراس معنا الراي والراي أنا مملكة بالحق وما تبغى ظه الحاسد على مر الزمن أرضي عزيز بوحدة الكفين أنا دانا ثمين أحل بعيد عن شناب حان أنا وقلت أنا واحد أنا واحد أنا واحد ماكونا اثنين ملك واحد بحرين شعب واحد بحرين وقلب الطّ. و أنا الماقيا التاريخ أنا الما بعض أنا البحرين تبحر في ثراد الموت خليك للفخر شاهد أخذنا من البحر اسمه وعطينا للبحر فخرين أخذنا من المآذصات شكل فكرنا الساد بلادي دعوة وشعبي شفاها فاسها أمين بلادي خيرها للكل وحنا كلنا واحد انا البحر يا تاريخا ما بعد انا البحر يا بحر حظي في الموت خليك للفخر